الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعدها ل فان اقرب الناس بكتاب الله وحفظ كتاب الله وتدبر كتاب الله والعلم بكتاب الله والعمل بكتاب الله و ا ل د ع و ة بكتاب الله هم حفاظ كتاب الله فهم أ ق ر ب الناس للخير كله قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه فمتى لما ص ر و ا حفاظ كتاب الله ص ر و الناس ا وطافت شؤونهم كما قال ميمون بن نيران رحمه الله تعالى لو صروا للاعتصام ر ق س الناس لو أهل القرآن لصرق صرق أهم أ ف د و وإياكم نفسي في الودي ل ل ع بهذا الكتاب العظيم الكريم ا ل ع ز ي ز الذي لا ياتيه الباطل بين يديه ولم يخفه ت ن س ي ل ه كتاب الله بعد اخلاص النيه وصفاء ا ل م ن ص ر حفظ كتاب الله الكريم فهو باب الخيل و م ف ت ا ح بالعلم والخشيه فالواجب علينا أ ي ه ا ا ل أ خ و ه أ ن نصون هذا ا ل ق ر آ ن و أ ن نعظم هذا ا ل ق ر آ ن كان شيخنا أ ح م د بن ع العزيز الزياد رحمه الله تعالى ان نقرء الشور لا يقرء إ ل ا ج ا ن ا س لا ي و ر ب ن ا جالسا تعظيما ل ل ق ر آ ن ومحبه ا له ف إ ذ ا أ ح ب الانسان شيئا عظمه و أ ك ث ر من ذكره و ل ه ج باسمه وتقنى بكلماته و أ ح ر ف ه وصار له أ ب ر ص د ي ق وخير جليس وصدق ا ل ش ر ب ي رحمه الله تعالى حين قال وان كتاب الله شافع وأبنى وخير أ ب ن ى ونائم واعبا و متفضلا جليس لا يمن حديثه, حديثه وتغداده يزداد